وَقَضَيْنَا إِلَى ذِمَّةِ إِسْرَائِيلَ أَن لَّا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ مُرْتَهُنِي وَلَا تَعْلُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ وَكَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ثُمَّ أَرْجَدْنَا لَكُمْ الْكُرَةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا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 وجعلنا جهنم للكافرين حصرا، إن هذا القرآن يهدي للتيجي أقوم ويبشر المؤمنين، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.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 ومن ظل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا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 من كان يريد العجلة عجل لَهُ له فيها ما نشاء لمن يريد ثم جعلنا له جهنم ثم جعلنا جهنم مدحورا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَلَهَا لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا كُلًّا مِّنْ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنَ عِبَادِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا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 وقَبَّلَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَ عِزَّكَ الْكِبَرَ أَحَدٌ مَا أُوْكِلَهُمَا فَلَا تَقُلْ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْسِدُ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا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 وَإِنْ مَا تُرْضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا إِنَّ رَبَكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقُدرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا دَصِيرًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشِيَةً إِمْلَاقٌ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَاؤُكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَأً كَبِيرًا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 أَبَرَ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلَ وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا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 وقل جاء الحق وذهق الباطل إن الباطل كان ذهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين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 فَرَبُكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْهُ وَأَهْدَى سَبِيلَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ وَمَا أُوتِيَتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا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 أو تسقط السماء كما دعمت علينا كِسَفًا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقع في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا قل سبحان ربي قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسل وما من الناس يؤمن إجاههم الهدا إلا أن قالوا أبعث الله بشر رسل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 وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آياتٍ بَيِنَاتٍ فَاسْأَلْبَنِ إسْرَائِيلَ إبْجَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا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 وَقُرآنَ فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْتُبٍ وَنَزَلَ مَا هُوَ قُلْ أَمْنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتَلَّعَ عَلَيْهِمْ يَخْرُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا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 ولا تجهر بصلاتك ولا تقعفت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك